إِ مَتَّْبَة على اللِ الذيينَ يَعَّلُ نَفسُ أَبِجَهلَةِ ثُم م يَتُبون ثَُّ يَتُبونَ مِنْ قَدبِ فَأْولَاائِكَ يَتُبُووهُ عَلَيْهِم وَكَانَ الوَّهُ عَلَمًَا حَكِيمَا وَلَنْ تَكْفِيَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ قَالُوا إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْمُتَخَالِفِينَ وَعَلَى الَّذِينَ يَمُوتُونَ وهم عَذَابًا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا مِثْلَ مَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بَعْضَ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُم بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُهُمْ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَعَسَى أَن يَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه خيرا كثيرا